السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا عليكم ورحمة ومرحبا بكم في قصه ة قصة الصراع الصراع الذي ا ل ل من ت ب الصراع ر ك و ت ع ا ى حتى وتعالى علينا العظيم عن الله نحكي في ما حكاه تبارك كتابه به ق ص ا ل ع ليس ى مدى العصور ا ل و أ ج ا مدار التاريخ ل وعلى ل ي للرفه العلمي وليس للترف وليس لحكي القصص والروايات ولكن حتى نتعلم من ق ص ة الصراع على مدار التاريخ بين الحق والباطل كيف نواجه نحن ا ل آ ن هذا الصراع الكبير بين الحق والباطل حتى ينظر المسلم بهذه العين ا ل ف ا ح ص ة ويتعلم أ ن هناك طرفان طرف وطرف الباطل الشيطان الطرفين تبارك فانظر تريد يؤيد يؤيده يؤيد يؤيده أي تنتمي وأي نهاية الحق الله وتعالى إلى ق ص ة الصراع اليوم إ ن شاء الله رب العالمين ينظر ماذا بعد يوم ا ل ز ي ن ة هل كان يوم ا ل ز ي ن ة هو ن ه ا ي ة المطاف أ م أ ن بعده قصص أ خ ر ى للصراع وكيف حسمت هذه القصص اليوم إ ن شاء الله رب العالمين نتحدث عن هذه القصص ولكن يسعدنا في ا ل ب د ا ي ة أ ن نرحب بعالم جليل و أ س ت ا ذ كبير في هذا المجال مجال التاريخ الأستاذ ا ل ت د ك ولكن ر ج م ا عبدالهادي بجامعة سابقا د أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى、سابقاً. أهلا وسهلا أستاذنا ل أم ت ت و ر جمال ا أ س ا الدكتور جمال أستاذنا الدكتور جمال كنا المرة الفتاة يوم كلمنا عن يوم الزينة هل ذ ه ا م و ا ج هذا ة العظيمة بين موسى والتي أسفرت عن إيمان السحرة والتي إيمان ولكن هل وفرعون عن بين موسى أسفرت ه كان هو ن ه ا ي ة المطاف أ م أ ن هناك حوارات د ع و ي ة أ خ ر ى ظهر فيها الحق جليا واندحر فيها الباطل الحمد لله القائل ح م د لله ل ا لقد كان في قصصهم ع ب ر ة لاولي ا ل ا ل ب ح ا ن ه فاقصص القصص لعلهم تفكرون نحمده ن س يتفكرون ه ه د ي ن ر ه به ونؤمن و و ل عليه ونعوذ بالله ونعوذ من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 وعلمنا أ و و ت ن ا م رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الَّذِي عَلَّمَنَا وَإِنَّمَا مُعَلِّمَا كما قال صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي عَلَّمَنَا من كان يؤمن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْيَوْمِ الْيَخِرِ خَيْرًا أو ليصمت أو كما قال صلى الله اللهم صلى عليه وسلم فَلْيَقُلْ لِيَصْمُتْ صلى عليه وسلم يُؤْمُنُ بُعِّذْتُ مَنْ كَنَ أو أَوْ أو ص أ م ا بعد ف أ ن ا اود ان اذكر يعني ب ك ل م ة أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه و أ ر ض ا ه اللهم أ ن ا أ ع ل م بنفسي منهم و أ ن ت أ ع ل م بنفسي منهم اللهم أغفر لنا ما لا تعلمون وأجعلنا حسن مما、تظنون. الله مشاهد الصراع التي ترتبط عليه السلام لم تنتهي بعد. ولازلنا في حاجة إلى بعض الأوقات علشان نستكملها تعلمون عليه لم إلى تنتهي بموسى أغفر وأود أذكر في ف حسن تظنون أن ترتبط بعد بعض قصة موسى من خلال الحوارات واللقاءات التي جرت بينه وبين فرعون قدم آ ي ت ي ن اليد ل هي ي ا ل البيضاء والعصا والعصا ت أخرى أي نعرف لم س ب ا ب ا ل ت ي من أجلها ح ق ي ق لكن بقي تسع يسئل لأنه هو أ ي ا ل ل ه ب ت س ع آيات منها الجراد و ا ل ق م ل والضفادع والدم ونقص من الثمرات ومنها ب ع د كده ا ل والسل يعني ن ك مواقف د ع و ي ة أ خ ر ى لم تنته ي بعد ومنها موقف مؤمن ال فرعون حينما اجتمع ا ل م ل أ ي على ن ي ع موسى و إ خ و ا ن ه بعد يوم الزينه ة ن من ا أيضا المشاهد اللي هو موسى عليه السلام والخضر ك عليه مشهد موسى هو من يقولون هو الخضر ه و ا ل و ر د خبروا في س و ر ة الكهف و إ ذ ض ا هنالك منافق يعني من, من بني إ س ر ا ئ ي ل هو قارون, قارون صح قصة الصراع قصص تحتاج حتى حديثي إذن إلى يأخذنا ذكرت هناك لأنها من من يسمعنا يظن أنها مشاهد لازالت لا لا الكلام جمال تقال دكتور جزء يتجزأ مقدمة دعوية وقد بعض في بسط أ ن الهدف من ق ص ة الصراع ليس سرد قصص وحكايات ولكن من ورائه أ ه د ا ف أ خ ر ى يؤهلنا الله تبارك وتعالى لها فنرجو يعرف الهدف في في يشاهدنا من البرنامج يعني من القرآن الكريم الصراع مدار التاريخ سورة سورة الكريم الضوء وهو وهذا موسى إلقاء على المسألة المشاهد الحكي لقصص على غالبا غالبها في العهد المكي قصة ما هذا حتى هذه هذه في الوقت الذي كان فيه مرحله الدعوه ا ل ج ه ر ي ة يعني ب د أ ت الابتلاءات والامتحانات لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. يعني ابتلاءات تشكيك في الدعوة وتشكيك في القرآن وتشكيك في بالإيذاء زي لسمية في شعب حصار اقتصادي والتكذيب الدعوة الدعوة شعب القرآن بالنسبة ابتلاءات صاحب واقترد والقتل ما والحصار طالح حصار أبو حصل يعني ك ا ن يمر في شوارع م ك ة ي ق و ل من يحميني حتى ابلغ دعوه ربي من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي فلا يجد أ ح د ا ففي هذه المرحله ة التي اشتد ي ف ا الحصار على الدعوة صاحبها على نزل ا ل ق ر آ ن الكريم يحكي أ خ ب ا ر ا ل أ و ل ي ن أ خ ب ا ر ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أ و د و ا حتى أ ت ا ه م نصرنا تلك الغيب إليك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أ ن ت ولكم ف ا ص د ر إ ن ا ل ع ا ق ب ة ا ل م ت ق ي ن يعني إذن القصص القرآني الخبر ق القرآني ص ص ا ل ا ل ق ر آ ن ي عن تاريخ ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة و س ي ل ة ر ب ا ن ي ة لتربيه صاحب ا ل د ع و ة لينطلق ليؤدي وليتعلم ا منها كيف يدير حوارا مع, مع, مع الطرف ا ل آ خ ر من الصراع كيف يعرض ق ض ي ة التوحيد كيف يعرض ق ض ي ة ا ل إ ي م ا ن كيف يعرض ق ض ي ة اليوم ا ل آ خ ر كيف ق ض ي ة ا ل ج ن ة والنار ف إ ذ ا الهدف منها أ ن نتعلم أ ي ض ا أن نواجه كيف نواجه تحديات العصر أ م ت ن ا تواجه تحديات لا تقل خ ط و ر ة عن تلك التحديات التي واجهها ا ل أ ن ب ي ا ء الرسل ثلاثمائة اثنين ثلاثة رسولا ليس رسول ولا ولا、تلاتة. والأخبار الموجودة عندنا في الكتاب 25 رسول من الرسل التي الذين ورد أخبارهم. فمن هؤلاء قصة موسى عليه السلام عندنا أخبارهم من فمن موسى وبضعة قصة وردت عشر يعني في هذا كان يعني الموقف الذي يوجهه آل من يدعوه من يدعوه إلى إلى وكيف يكون هذا الحوار ناجحا ولا يصطدم مع من يتحدث معه امور ك ث ي ر ة في تقنيات وفنيات توجيه الحوار وتوجيه الكلمه ة والدعوة ا إلى ل ل بالحسنة بكل ابن الأقباط والأقباط هذا الكلام على مؤمن آل فرعون. فقد كان له يعني موقف مشهود. أولا آل وما الذي دفعه أن يقف أمام فرعون؟ أمام هذا الـ الـ الـ الرجل القوي الذي يفتش بكل من أمامه يقال هذا كمان كان على آل له آل آل على نسقط نود أن مؤمن فرعون, هذا ابن عم فرعون كمان. يعني كان من مؤمن فرعون؟ أن فرعون من يعني أن مؤمن فرعون فرعون يعني من فكرة موقف مشهود هو فقد دفعه يقف عم يفتش ليسوا النصارى قبطي معناها مصري、no. يعني و م ا ق ا ل و ا فرعوني قالوا مؤمن من آ ل فرعون يعني فرعون ذو ش خ ص ي ة و ا ح د ة لكن لا يقال شعب مصر كان كله فراعين、mm. دي شخصية يعني مصري اللي الآيات تقول إنه كان يكتم إيمانه فلما أي... أظهره الآن؟ يعني واحدة فرعون هو فرعون ولكن تقول هو الأقباط المؤمن كان فلما الآن لكن آل آل من مؤمن من من إنه يعني ده أظهره مسلم رجل أسلم لله رب العالمين رب و أ د ر ك ان ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لقول الله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وينهون ا مَعْرُفُ و عن المنكر والمنكر والمعروف محمد أن الأكبر يعبد غير غيره الله فإن لم يستطع فباللسانه فإن فبقلبه لم لم يستطع يستطع وفي ذ ل ك أ ض ع ا ل إ م مؤمن المواقف ا بلسانه ا ن فرعون وهنشوف فهو في ألي س ت حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ب يقول من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت تزل الله الصراط القيامة على قدميه يوم ومن يوم يعني فهنا ي الأقدام م و مشى مع ظ ل ليعينه على ظلمه أزل م اذا ل ل ل ه قدميه ع كان يوم ف هناك الأقدام منكر وقع أ م ا م ه إيه هو ه ذ ا ا ل م ن ك ر حس ان موسى في خطر والمسلمين أطفال المسلمين في خطر في فتحرك المسلمين ستضح ذلك من قوله ا عز وجل في س و ر ة خ ا ف ر ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان ا ل مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر و ا كذاب طيب يشد عليكم وعليكم بدأ أستاذنا الناس الأستاذ السلام السلام وبركاته واضح قال الحلقة معنا عبدالعال وعبدالله حكوة فرعون أول مؤمن من من مصر أهلا وسهلا السلام عليكم ا ح ن ا ب نسعد بكم خالص والله والبرنامج ب ف ر ح ك م اكرمكم ل ل ه ل يا رجعين لو سمحت يا دكتور جمال لي الاول ليه عند ا ل س ا د ة المسؤولين والقائمين على ق ن ا ة دليل بقبول رجائنا ب م ح ا و ل ة تقديم ميعاد هذا البرنامج حتى يستمتع به اولادنا ونحن والمسنين ونكون ش الرجاء ك ر ي ن ك ك ل العاملين ولهم جزيلة ش ع ل الثاني يا دكتور ج م ا ش برجاء من سيده تسليط ا ل ض و ء على ا ل س ي د ة اسيا ز و ج ة فرعون التي عاشت معه في القبر ومع ذلك آ م ن ت بسيدنا موسى عليه السلام ومن ش د ة إ ي م ا ن ه ا بالله وثقتها في الله طلبت من الله سبحانه وتعالى أ ن يبني لها ق ص م ا في ا ل ج ن ة و أ ن ينقذها من فرعون وعمله أ ل ا تفحصت هذه السيده ت ب ي ف الدور عليها و ا ل إ ش ا د ة بها ولكم جزيل شكري والسلام عليكم ورحمه ة ا ل ل و ب ر ك الله ت ه جزاكم ا خيرا وبركاته ش ك لكم ر الله و ا الموعد هو طبعا جزاكم الله ل للموضوع ن س ب ة تقديم هو ي خ حاجة لإدارة القناة موجهه وهذا ل م الموعد صحيح نحن يعني ليس في أيدينا نحن ولكن آآ آآ الموعد إن نفسه الله الله شاء ي ي ويكون ي س ر ف فرصة لتقديمه وحتى وإن لم يكن ففيه فإن للبرنامج كل حلقة تاني يوم عشر إدراك ونص صباحا إعادة حلقة الساعة الحلقة لتقديمه لم كل الله لا وحتى بتتعادتاني يتمكن يكن يوم يعني من لا يتمكن من وإن شاء على الهواء مباشرة فيمكنه ان يدركها في الاعاده ع أما مزاحم عن تسليط الضوء على آسية بنت تسليط آسية الضوء حيث ان لها د وقد ر اعرض تعرض الفرعون رأى ينصر تحرط ا هاما طبعا انا أعرف في الاول الايات التي تعرض السبب الذي اجله مؤمن فرعون ما ظل صامتا لكن رأى انه من واجبه أن ينصر اخوانه من مؤمن من غيبتهم سبب عن لكن ان نستانف كلامنا في في الفرعون ظل ارسلنا موسى باياتنا وسلطان ا ل مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آ م ن و ا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إ ل ا في ضلال وقال فرعون ذروني أ ق ت ل موسى وليدعوا ربه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم أ و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد د ده يعني في الذين يخرجوا حيز ع أبناء النور الموقف مؤامرة الصغار الأطفال لقتل لم يخرجوا إلى ب والذي لسه يصدر عليهم قرار بالقتل قبل ان يخرجوا قتل قتل قال قال اقتلوا قتل اختي واستحيوا بالتالي كتب التفسير الاطفال ولا الان لسه الموسى لكن الجزء الاولاني هنا قال قال قال قال أبناء الذين الكافرين طلبين الاولاد على كل طفل بولده ابناء امنوا معه واستحيوا نساءه نساءهم وما كيدوا اذا وطبعا بالتالي ينسحب على كل طفل بيولد كما ورد في نفسه في موسى ضروني ورد يعني انسحب معه هم كما هل ه ل القرار ن هنا هل المسؤول هنا ا هل ل الاول كان يتعلق ب ا ل ف ت ر ة قبل ميلاد موسى ا ل ل ي هو يذبحون ابناءكم ويستحيون في نساءكم ولكن بيقوله القرار التاني بعد مقتل السحرة كان ده بعد القرار بقتل、الأطفال. اقتلوا ل ل أ ط ف ا أ ب ن ا ء الذين آ م ن و ا معه واستحيوا نساءهم م تم مرحلتين المرحلة ما موسى السلام عندما من من الملك منه إذن والذكور الأبناء النساء كان فرعون أن أن عن سنة فتقتيل توقف توقف فترة واستحياء يأتي التقطوا قبل القتل عليه يخشى يأخذ عليه عليه على الأولى السلام هذا بعد يعني أن فرع... موسى ده بعث إلى ثم مثلا وجاء يوم ا ل ز ي ن ة وقتل ا ل س ح ر ة يعني دعا فرعون م ر ة ث ا ن ي ة بالتقتيل حتى لا ينتشر المؤمنون هو فيه في ظهرت يكاثروكم بقول مش بني إسرائيل المسلمون بني إسرائيل يعني اللي هو يعقوب عليه السلام جزء من المسلمين يعني مش كل المسلمين كانوا قال تقريبا التقريبية فعلا الإحصائية كان إسرائيل أنا إسرائيل إسرائيل اللي السلام المسلمين المسلمين لأن لكن عليه كل يعني بني بني بني يعني يعني إسرائيل مش من مش من أن بني جزء في أيضاً أ قطاع القبط من ل س وهنا لله رب ا ا ع م ي ف ه ن أجل أقول كان ا ل خ ش ي ل حوالي س ت م ا ئ ة أ ل ف فخشي فرعون أ ن يكاثروهم هو ق جل ان ل لهم قال إ هذا لساحر عليم يريد أ ن يخرجكم من أ ر ض ك م بسحره فماذا تامرون أ م ر و هو ن يعني ك ن خايف ن ك ث ة عشان يتعلق ع قال القرار التاني المفروض القرار التاني اللي هو يتعلق بقتل الأطفال واستحياء النساء وده السبب اللي, اللي مؤمن كده له ده بقتل خلى ألي ر ف هو وده أنه لا يستطيع ان يستطيع أ يقف مكتوف الباطل أ لأنه أن ي ي يفضل يعني د والله من من جمال هنا ا سر والظالم يعني سلاحه واحد يعني ليس عنده حجج يقدمها أ و أ د ل ه يدفع بها ولكن من أ ر ب ع ي ن سنه ة أما كان, كان بيقتل الذكور النساء ا ن بيقتل ويفتحي ل و ا أما السلام يرجع لنفس الوسيلة ر يرجع ده موسى بعث عليه لنفس يعني الظلم ة ليس عندهم إ ل ا هذه ا ل و س ي ل ة أ ن يقتلوا ويذبحوا ويشرذبوا د و هو ا رغم أنه ل ي دعا هادئ للحوار وكان حوار ا ل ل ك م م ة يعني ل ل للحوار عليه, و... وعرض عليه قضية الإسلام العلقى رب... السماء والأرض و... في الآخر لما أسقط في يده وجد نفسه إنه بتقام عليه الحجة رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون عليم س أسقط نفسه ساحر ا دعا فما بتقام م وعينهم يده وجد وعرض رب رب قضية في في أنه إن ه ذ ا لمكروا المكرتموه م في د ي ن ة ا ل ل ي تخرجوا م ن ه ا ألاف س و تعلمون ف ع ن ق ط ا أيديكم إذن ا ل م س أ ل ة هي تعجزهم ا ل ح ج ة هو البطش ك د ه هو ا ل إ ج ر ا م ما ربنا قال كانوا مجرمين、نعم. ظالمين فاسقين كل ص ف ا ت يعني أ ئ م ة يدعون إ ل ى النار ه ذ ه هي طبيعتهم إ ذ ن فرعون م م ؤ ن ف عندما وجد أنهم وجد يقول ت ل ن ا ص ب ي ا ن و و ج داروني أ ق ت ل موسى و أ ح س أ ن هذا رجل مظلوم سوف يقتل ضح بنفسه و ب د أ يتحدث وإن كان قد أ خ ذ بعض التقنيات ا ل ف ن ي ة في إ د ا ر ة الحوار مما يخفي فيها ح ق ي ق ة إ ي م ا ن ه في البدايه ة يعني نعرج على ذ هذا ه أداره مشاهدين التقنيات وفنيات الحوار التي أداره مؤمن آل فرعون ولكن بعد هذا الفاصل الكرام نلتقي بعد الفاصل آل ولكن نلتقي مؤمن فرعون بعد بعد خير نساء العالمين في ا ل ج ن ة خ د ي ج ة بنت خويلد و ف ا ط م ة بنت محمد ومريم ا ب ن ة عمران و آ س ي ه بنت مزاحم امرأة فرعون لم اخذت أ آ س ي ه بنت مزاحم هذه ا ل م ك ا ن ة وما دورها وكيف كان إ ي م ا ن ه ا وصبرها وتضحيتها دا كان سؤال سيد عبد من مصر الذي أراد كان سؤال العالم الذي الضوء مزاحم ثانية من أن نلقي الضوء على آسية بنت آسية على مصر مرة ثانية ف م ا د و ر ه ا دكتور جمال واستحملت ايه وصبرت ع ل ي ه ي ع ن ي المشاهد فعلا ان الاختبار الذي مرت به ا م ر أ ه فرعون كان اختبار صعب ل ا ن كان على ر أ س ه ا اعظم تاج في ا ل م ن ط ق ة لزوجه ة فرعون الذي ل تطاق أ الرؤوس كل شيء بين يديها تشير والدليل وسلطانها كل على ذلك تشير شيء بين فرعون ي ق ص ف ر ان استنقذت السلام فكان لها من بين سلطان هي عليه يديه كبير موسى والدنيا كلها بين يديها و أ خ ط ر شيء ا ل إ ن س ا ن يتعرض للدنيا ف إ ذ ا بها تركل التاج على ر أ س ه ا بقدمها وتترك الدنيا كلها وتترك ح ي ا ة القصور والبذخ يعني دي تضحية عظيمة لأن والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا زين والبنين لأن ولكن أن فتنافسوها ربنا للناس حب الشهوات من النساء تفتح فتهلككم أهلكتهم حب ما كما رسول الله قال الله الفقر الشهوات أخشى أخشى جاءت والقناطير المقنطره ة من ا ل ذ ب والخيل ف ض ة و ا ل ا ل م س و م ة و ا ل أ ن ع ا م والحرث خ ي ل والعام و ا ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا والله عنده حسن الماف ك كل و ن إن كل شيء هي تضحي به ل أ ن ه ش ه د ا ل لا إ ل ه إ ل ا الله عرض ف أنه ع ر ز ا ئ ر وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور يومين كم ل ب س ت م في ا ل أ ر ض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم ف ا س أ ل العادين إ ن لبستم إ ل ا قليلا سريعوا الى م غ ف ر ة م ربكم و ج ن ة إ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكاثر في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كما زي غ ي س أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهجوا فتراه مصفره ثم يكون حطامه وفي ا ل آ خ ر ه عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله ورضوانه وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور يعني من أجليه يدخل العالمين من النار、آه. فأسلمت لله رب、العالمين. وليس م س أ ل ة ا ل ت ض ح ي ة ب ا ل ط ر ف و ا ل ر ف ا ه ي ة والمال والتاج فقط د ك ت و ر جمال ولكن كمان ف ك ر ة الولاء والبراء يعني فرعون كان زوجها و ا ل م ر أ ة يعني زوجها دا ن م ر واحد بالنسبه ة ل ا ا في لها ح ي فكيف ا ة أ ن تدعو الله أنه ينجيها أنه من في ر ع وعمله و و ن ن ج ي ه الحياه من ا ق قوم و فرعون ومن م الظالمين من كنت تبرأ ت ى لا ن ل ا يعني حتى لا ينالها يعني ظلمه بشيء حتى لا ظلمه أ و أن ت ر ا ف ق ه في انها ل ا وخاصة ر ن زوجه ممكن تتودد اليه وتحتها و الى جزء ا ل م ر أ ة المسلمه ة أن تبقى ا ف وتبقى أ ن تحت كافر يعني, حتى يعني لا يحل يطلقها يعني, يعني, يعني فقضية شرعا معهض أعتقد أعتقد فعلا أن أنا أنها منه أن لكن أنه كانش حتى تبقى طالبت مجرم والبراء لا لها ما بالسهولة الولاء وان م ف ر و ض تحت س ر ع و ن كان لازم يبقى لها موقف حاسب و ت ض ح ي ة لكنه لم يرد ي ان يطلقها ولذلك استبقاها لكن كما قلت فعلا ق ض ي ة الولاء والبراء وخاصه لا بد ان اقرب الناس لي زوجي او اقرب الناس لي ابويا و او أقرب الناس المسألة مؤمن ابني لا ق ر ي م ربنا ولا لا؟ لا ب القرب من الناس وفي لا. حب ق قياسي القضية ى دم للسيدة من لهم نعم يعني القضية لأنه وكمان لا يجوز مسلمة في وفي يجوز القضية يعني الناس الناس والولاء لانه لا مسألة ولذلك أنا بعتقد ان انا تحت هذه بعتقد كافر تبقى ا م ر أ ة فرعون كان ع ن د ه فهم ا و ع ق ي د د ة قوية راسخة و ع ن ه ا فهم راق ل ق ض ي ة الولاء والبراء والحلال والحرام ل لا ان تبقى تحت فرعون وهو يعاشرها د تغادر وده ر قصر الفرعون ك ت ناجاتها استلزم ان ان نموذج هي لسيدنا لم ت ل عمر بقتلها بصلبها يعني أمر وقال ه ي تصلب رب ابني بيتا لعندك بيت فرعون ي ويقوله الجنة فقال ضحكت ف ننظر إ ه انها ج ة وقال لا, لا جنه ة لأن ل رفعت ا الملائكة ومنزلها في الجنة في ه د ه من باب ا ل ت س ب ي ت زي ما اوحي الى موسى ن ا ر ض ع ي ف ة ز ا خفت عليه ونردوه تخف... لك ف د ه بشرب ا ل ج ن ة عشان ا ل ت س ب ي ت موقف صعب جدا يقول عافينا وإياكم في هذا الموقف. فلذلك هي كانت الحقيقة لأمهات لنساء المسلمين في كل زمان ومكان. التضحية الموقف ومكان لها فلذلك لأمهات لنساء كل هذا ربنا كانت زمان درس بالدنيا في سبيل نصرة هذا الدين هذا سبيل في ج ن ة عرضها السماوات الآن ا ل أ ر ض ل أ ن ده ايمان بالله وباليوم الاخر يترتب عليه نقدر نقول مقتضيات ا المقتضيات تبشر الدعوة إلى الله عز وجل محبوسة داخل القصر الآن ت تبشر يتعلم من محبوسة نموذج منه م أن إلى وجل يجب وده عز أ نسائنا وفي أ ط ا ا أولادنا ا ل ل ل ن مساله ن أن ش منشغل غ ل بالدعوة إلى الله عز وجل ة زوجها عز وبيمض وقت و كبير ببرة ب ي ت خاصة الطرف م م الإيمان واليوم الأم معروفة المنكر مسألة ة نصرة ونصة عقيدة والدعوة أدركت الدنيا هديها دي تعادل الدين الآخر كان كلها لكن لا شيئا بالله الله عنا ا بين عن سبيل إلى ل في وفي انها ل أ تترك الطرف يعني ل إ ر ض ا ء الله سبحانه وتعالى و أ ن ه ا تفهم الولاء والبراء يعني التاريخ من أذكر موقف من مواقف التاريخ سيدنا مصعب بن عمير هذا الفتى المدلل في م ك ة والذي كانت ت أ ت ي ه أ ن د ر العطور وأغلى الثياب يترك كل هذا حتى يدخل في دين الإسلام وعندما يموت يعني إذا يعني كانوا يغطون جسده يغطون وجهه فتنكشف رجلاه وإذا غطوا رجلاه انكشف وجهه الثياب كل يدخل الإسلام رجلاه رجلاه حتى هذا إذا إذا انكشف يترك في دين يعني يعني فقيراً فتنكشف مات جسده هذا عن, الطرف هذا عن الطرف اما عن ف ك ر ة الولاء والبراء عندما ر أ ى أ خ ا ه ابو ل ل ي هو أ عزيز فتصور أ ب و عزيز ك ا ن أبو ع ز ي ز ده ر في بدر تقريبا نعم, في نعم فسيدنا ي بدر نعم ف مصعب يقول ل أ خ و ه المسلم أ ش د د عليه ف إ ن له أم تثبيه اما ل تفديه أ خ و يقول له يعني هي له وصيتك علي ق ا ل له إنه أخي دونك ن أخي ع م نعم نعم, نعم يعني أقصد فكرة ا ل ل والبراء و ا ء ع ن د سيدنا مصعب وفكرة ترك الطرف حتى يرضي الله سبحانه وتعالى بتذكرني بنفس الموقف وان كان لك ه ر ن بيننا ا بكم وبدى ذلك إ ل ا قول إ ب ر ا ه ي م لابيه لاستغفرن ا لك وما أ م ل ك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وعليك ان لم نعلمه له أباه د و ل ه تبرأ ن فلما إ ذ ن هنا ا ش ي الثاني ء ا ر وضرب أ ة نوح ل ل مثل الذين ه امرأة وامرأة كفروا ا نوح لوط تبين تحت ع د من عبادنا ا ص له ح ي ن ن ف خ ا ت م ان فلم ي غ ع ن ه م ا من ا ل ل ه شيئا و ق ي ل د خ ل ا ل ن ا ر مع ا ل ل د ا خ ي ن يعني إذن العلاقة هنا انبتت ل ل ع ا ق ة ه ا ا ن ا ل ع ل ا ق ة بين نوح النبي المسلم ولوط النبي المسلم والزوجتين ل أ ن ه م ا اشركت بالله عز وجل、نعم. بل نوح عليه السلام ابتلي في ولده لما قال له ي ا ب ن ي الى ا سآوي إ ل جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله إ ل ا من رحم وحال ب ي ن ه و ا ل م و ج فكان من المغرقين عز عليه ولده قال رب نبني من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق أ ن تحكم الحكمين ا أ ح ا ل ح قال يا روح إ ن ه ليس من أ ه لك ن ب ع ا م ل غير ص اني ل فلا ل ح ت س أ م ا ل ي س د ك ان تكون من الجاهلين أيضا أبو أبو لأن أبو في سيرة النبي محمد صلى الله عليه الله لما عمه أبله أبو لهب انخطعت العلاقة بينه وبين عمي أبله لأن هذا أبو لهب مشرك وأشرك صلى وسلم بينه وبين وإن كان ربنا يثيب أبا لهب لهب لهب محمد عم هذا كان يثيب في لما أ ط ل ق ثويبه مولاتها ل أ ن ه ا بشرته بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم فربنا يخفف عنه العذاب ب م ن ا س ب ة يعني شوف、نعم. الرحمه الربانيه وماتت يعني ومن ش د ة الحصار في الشعب ومهات المؤمنين عمزة اذن اسيا ب ا م ر ا ة فرعون يعني هذا النموذج يجب أ ن يدرس لبناتنا و ع ش ا ن يدركوا ان الدنيا لان أصل فتنه أ ك ث ر أ م ت ن ا الآن مشكلتها اللي عندها أ ع ظ م دين واعظم ر س ا ل ة بس لو أ ن لها أ ن ا س يحملونها ومن هنا استحقت هذه المرأة أن تكون المرأة هنا أن هذه استحقت أحد أربعة ه ن خير نساء العالمين في ا ل ج ن ة وهذه ن مؤمن فرعون ثانية ع و و د إلى آل مرة الموضوعات التي طرحها مع فرعون في لفرعون فكيف في فرعون البداية حريص يظهر المؤيد يظهر حقيقة إيمانه يكتم إيمانه البداية يواري الحقيقة ويريد يوصل جمال كان ولا والنصر القرآن قال المعلومة وقال لما قال على رجل آل بمظهر دكتور تحدث وهو مؤمن من أنه أن هذه فاذا ت ا أ ك ر ل م قال زروني أ ق ت ل موسى فرعون、no. وليدعو ربه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم أ و أ ن يظهر في ا ل أ ر ض الفساد قالوا فرعون انقلب مذكرا واعظا、no. و ماذا يفعل موسى عليه السلام قال موسى إ ن ي عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحسام أ س ت ج ي ر بالله أستعيز بالله عذت بربي وربكم لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يتامرون ع ر ويدرك ض في ناس ت عليه او يعادونه يقول اللهم ا ن نضرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم、ما. يعني واحد قد يتصور موسى ايه اللي كان يقدر يعمله هيروح يقاتل فرعون مثلا زي الشباب اللي بيندفع في, في, في يتصور ان التغيير بيجي يمكن يبني فرعون كان ان الانقلابات ان واحد موسى بالقوة او مثلا الشباب هذا قد امه لا البدايه ة ي ا ل ت ر ب ي ة البلاغ فهنا موسى عليه السلام ده ه وفي و مقابل من فرعون الذي يملك ق و ة جيش وناس يسيرون على خدمته وحمايته وهو هنا موسى عليه السلام يستعينوا بالله استعينوا بالله يعني موسى كان انه واصبروا بالله بالله فذلك له موقف اذا ترك أمره اني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب عشان أصحاب ا لانهم د ع و ت يدريكم ل أ لا ي س من ا ل م ص ل ح ة اشتباكات ل ا اللي لن تؤدي إلى بل بعكس ستائد الدعوه في مهدها لابد من الصبر والثبات هذا هذ آي أيضا الحديث حقيقته في ب د اتقتلون ي يمكن في النهاية ي ة حواره فرعون مع بدأ ك بشكل ولكن كان التكفي ل البداية على الآيات م معين إيمانه يظهر فيه إيمانه ولكن في البداية كان حريصا على هذا كيف في و... ظهر هذا هذا و ا ل رجل مؤمن من آل فرعون مؤمن من ي ك ب إيمانه ت ت ق رجلا أ ن يقول ربي الله وقد جاءكم في البدايه قال اتقتلون رجلا ما رجل. انت تقتلون نبيا مثلا حتى لا يظن انه متعصب لموسى عليه السلام ر ج ل اي ع ع ن كأنه ي ي حتى ما رجلا ف ش اسمين يعني, يعني إذن هو ر مؤمن ذكي. يعني ذكي و ع فعليه معهم نعم بعض يعدكم ي يقول ربي بالبينات يكوا اللي هو يتوفق أي يكوا يصبكم بعض الذي يهدي أتقتلون أن وقد قدم بقى صادقا رجلا الله الكذب الله لا وإن هو وإن من كمان إن ربكم جاءكم كذبا كذب من هو مسرف كذاب ان ل ل لا يهده م الله حتى ا بعض ا أنه متعصف لاهدم كذب. أن بي نسلكا كذبا م قدم الحجة د الدعوة كلها والحوارات فرعون موسى وبين فرعون وبين وبين فرعون السحر جرت فأدرك التي بين إن يكون ك ان ب كذاب ا فعليه و إ يكون صادقا ب كاذبا م بعض ل فعليه كذبه وإن يكون يعني يصبحوا صادقا احذاروا وان كأن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم الله لا يهدي من هو مسرف يقولون الراجل الموفق في لقاءاته معكم في حواراته معكم حينما عرض ل ق ض ي ة ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل ج ن ة والنار وتكلم معكم بالحجه و ا ل ب ر ا الأدنة راجل اللي ن ممكن قدم ده ده مش كل والبرهان ف غ ي ة ا ت و عاوزين موفقا وليش ف ي ق الراجل كان لهم ك يكون كاذبا كاذبه لكن ا قال ان النهاية النهاية عاوزين ذ ب بدأ يعني صحيح فعليه في في يقول لهم لهم لهم ا ج ل مش كذاب يكون ك صحيح وان و أ في ظاهر ق و ل إ ن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب م و ج ه ة لموسى عليه السلام وفي الحقيقه ة و بفرعون فرعون يعرض إن هو المسرف الكذاب يعرض ه ر هذا الحوار في ن ي يا لما أشوفه قوم طيب بقى وما هذا شاء الله يظهر فيه كل نأخذ إن ب ع ا لفرعون ف فاصل الفاصل وكيف ا أستاذ أحاك معنا مشاهدين الكرام نلتقي لنرى هذا المؤمن وكيف واجه ص ل نلتقي لنرى بعض وكيف أ ظ ه ر له يقينه بالحجه وليس بالهتاف أ و باليد أ و ب ا ل ق و ة وفقط نلتقي بعد الفاصل الداعية إلى الله تبارك وتعالى لابد له من ثقافة تاريخية رائعة وكذا إلى له من ث ق ا ف ة ش ر ع ي ة ويبدو أ ن مؤمن ال فرعون كان مثقفا في الجانبين ثقافه ة عالية يعني أستاذنا الدكتور جمال كيف ي ظ ر حوار ر من مؤمن آل ف عاليه و لفرعون ن أنه ك ن بهتين يتميز ا ص ف ت ن الثقافة التاريخية والثقافة الشرعية وكيف استغل وكيف ذ ه الثقافة في إقناع فرعون. وإن كان أستاذناك الإجابة بعد من نسمع الاتصال لم من من السلام عليكم يقنعين في فرعون فرعون عبير وإن نسمع أن نسمع من من بعد مصر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الله فضلك ع ن د ي ت ف ا ل عزة على فرحة الدكتور جمال ل أستاذنا د د ب ه ي تفضلي فن إن هذا د ك ت و ر صدر قرار م ح ك م ة ا ل ج ن ا ا ا ي ت ل د وبركاته ل ي ة خ ص ص و اعتقال ا ل ئ ي البشير س ا ل ر ت ب حرب جرائم أرجو دارفور الدور الصراع دارفور إلقاء ومدى في في على قصة س ق ي ة التقام و ج ة دولة عربية مسلمة السرعة لهذا الرئيس على وإذا كانت دور رئيس جيب دي حكم و ا ل م ح ك م ة أ ص د ر ت أ م ر اعتقال وطلبت ل ا ل دول بتطبيق القانون الدولي بمعنى تسليم الرئيس ة أدلة ليلة شاشة تطلد بإعداء وجنود بعدها شاهدنا القرار وإعتقال الكيان الإرهابي السهيوني بعد أن شاهدنا هذه الجرائم ترتكب ليلة نهار من خلال شاشة التلفزيون حتى ترتكب قابط جميعاً نهار وشكراً من هذه جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم ي ع ن ي أن ا ل م ش ا ه د ة ا ل ك ر ي م ة ب تذكرنا بهذه ا ل ق ض ي ة التي لن تموت أ ب د ابدا وإن دكتور و شاء الله دكتور جمال ا ج ي ك حالا ك ت و ر جمال <تساودي> يسحق رجالاته ويغتصب ن س ا وأطفالها ء ه و, و اوطانها ويسبي ولا تسمع صوتا محذرا حتى سمح أحد يحمي مفيش مؤمن فرعون أنا مش سمح يعني الكلام مش للعلم فرعون يعني اللي بيجري الآن ده مش خطر يعني أنا الآن قال أولا للعلم يعني لازم تفهم بنتنا إن وراع الشاتى خطر ده ده تفهم عنها فكيف إذا كان ماذا تنتظر يا بنت حينما ترعى الذئاب والغنم وأي قانون هذا ق اي ن ن و هذا أ قوانين د و ل ي ة ولا ش ر ع ي ة هذا كذب ا ل م ن ظ م ة الدوليه شركاء الجريمه ة الاستعمارية الجريمة الدول شركاء هؤلاء الذين مزقوا بلادنا وضربوا خلافتنا وأشعوا الفتنة في ربوعها وهم الوراء, الوراء غرس الكيان الصهيون على أرض. احنا دلوقتي فين القانون دلوقتي الدولي ل وهم غرس ع من مما في فين ف أ ب ن ا ء أوروبا ا ل ذ ي ن غ ر س و ا الكيان ا ل ي ص ه وفرنسا ن على أرض ل س ط ي ن عند ت ى ف ر المؤتمر ا ل ل ي شفناه ن ع د ن ا د ه ق الدول د ا هم الذين غرسوا هذا ا ل ك يعاونون ا ن ل فلسطين ى أرض وهم ل ذ ي ي ن ع ا في قتل و إ ب ا د ة وتشريد الشعب الفلسطيني وهم الذين يدعمون الصهيوني يسحقون ماذا مجرم لما أكبر المجرمين يسحقون الأمة الذين الكيان اللا اللا تاريخي الآن؟ سحقاً إذن شرعي يجري في أكبر طرف آخر ولا مصارع ولا مدافع ولا من يدفع ف إ ذ ا ل ق ض ي ة ل ا ز م ندرك إ ح ن السودان إذن طيب ا ل الآن ل ي بيجرى ا مطلوب تمزيقه م ي م ا مطلوب تمزيق ب ق ي ة الدول العربيه ة و ذ ا الكلام جارودي في كتاب ملف إسرائيل فوز محمد طايل حامد إحنا كتاباتهم كيف نفكر استراتيجيا مصر والحرب القادمة ملف بلقول كيف نفكر كيف تفكر محمد مصر نشره ونشره ونشره ربيع مصر فوز في العقبه ا ل آ ن هو تمزيق السودان دارفور د و ي ل ة والسودان الواصل للخرطوم د و ي ل ة والجنوب د و ي ل ة د و ل ة ن ص ر ا ن ي ة د و ل ة نصرانية و د و ل ة نوبيه ة وطبع المشكلة وطبعا الخوان والعملاء الذين سمحوا ان يستعدون يست... يعني يستعدون و الأجنبي يعني على الذين خ أن إ م ممكن ال... ال... ال... ممكن المشاهد الكريم معنا قضايا حلها يبقى أن سهلة أستغل ي ع نلخص ي ن ق ض ي ة السودان والتفكك ا ل ل ي فيها ده سببه إ ي واعتقال البشير والتهم الموجهه ة ل ي إقصتها في, في ع له ة يعني يعني ولكن ماهي يعني مخطط ل لا ت م ز ي يجدون ق ف مقاومة مقاومة لمخطط م ا ل ت ز قصتها لأن البشير و ا ا ف ق ت ل ك ن لم ي و ف فيه دارفور ق تقسيم السودان يبقى في مساقلة بقول على السودان دولة دولة اللي حصل بالضبط واحدة هو من ا ل ل ي ادعمها ا ل آ ن يرسل لها قوات ويرسل لها سلاحها الكيان الصهيوني الان مدعوما من الغرب الرجل أحس يمزق للقضية السودان د ه البعد الاستراتيجي لمصر عشان ك ك ا ن في عهد محمد علي مصر والسودان شعب واحد اللي كانت الجزيرة يعني اذن الجزيرة تمزيق السودان تمهيدا لاستكمال مخطط التمزيق مزقهم الله كل ممزق والاضف إلى ذلك يبدو شوف فرعون واعي هو يقول بيذكر الأمة مفيش حد الآن بيذكر القادة والزعماء بخطورة ما يجري حولها الى احنا الامة الان القادة ما ذلك قلم وإلا لا مفيش افهم إن إن إن في بيذكر بيذكر يجري حد مؤمن ان بطانة واعية تعرف التاريخ جيدا وتعرف المخططات وتقف ع ر ف المخططات ت و هذا الموقف وهذا يجري تحت سمع وبصر فإذا الإسلامي المسألة كلها التخطيط السودان ولذلك أنا أتصور إن الدول العربية يعني مش حاسة إن هي والعالم الإسلامي مش حاسس ولذلك تمزيق مش مش أتصور قضية هي تخصه يعني دي أن أن أن بس خضي بتاعت قدي خضيئة ا لكنه ب ش ش ي ر اصلي م ل البشير يقال ة بتاعتهم ب يمكن ه اليه ا ت ا انه ت ت بيعني ن ه الحقوق والاعراض وموجه اليه جرائم وموجه س ان يكون ة وحاجات زي د ه استدحك الرد عليها نسمع ل ك هذا ا ل ب ا ط م ن مصر السلام ل ع ي ك م ع ل ي ك م السلام ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه ه ل ا و س ه ل ا سيد عبد ل م ش ا ل ه سلامنا للدكتور جمال الله يصنبه لله ي ب ا س ل تواصلت ف ي ي ي و شوية ن بالنسبة ان العربية ماشي فضل. فضل. الله... الله يبارك صدر ل... للدول آه. حضرتك اه هل العربية جمال ي في ي و ا ا عليها الدول اللي موافقة الامريكانة ي هي الصهاينة م على دخول أو دخول او الصيح... الصيح... الاراضي ا ل ع ر ب ي ة دي مش في يوم مش عارف في ان ا ل ي ا م ح ي د خ لديك ع امر ن للدور ده ا الامر الازهر في ن يوم ا د ك ت من الايام و ل ى ان ل رجل واحد على قلب رجل واحد والتصدي لهذه الخزعبلات وهذه الاشياء ا واحد واحد التي ز ه ر وقفة في الوطن العربي تحدث الوطن الاسلامي وجزاكم الله خيرا ا ا ن بكم لكم السلام على ي في المشاهدين ل ت ي ي ا لنا الغرب و ت ي ا لنا ل د دور مغيب للأزهر في هذه مكلف الاسلام بنصرة الإسلام الإسلام ولو ا م ة ا س ل م د ي كان واحده فيعني علشان طبعا الازهر علماء ا ل ا م ة كلهم مسؤولون و ا ل ق ا د ة والزعماء مسؤولون والشعوب مسؤوله ة و قوم فرعون موقف وفرعون موقف واحد فرعون النهاردة لما ربنا بيحكينا الصراع الملأ جدا جدا الامة كلها كان فيها قال له له له من مؤمن قصة في سيء سيء يا قوم مالي ادعوكم إ ل ى ا ل ن ج ا ة وتدعونني إ ل ى النار فانا ا ي ق و ل اذا نحن مطالبون علماء ا ل أ م ة أ ي إ ن س ا ن ا ا ل ك ت في ف ج ر ي د ة في أ ج ه ز ة إ ع ل ا م يجب أ ن يسلط الضوء يقول لهم يا أمة الإسلام. يا امه ل ا ا ل إ س ل ا م محكاة لا ي نريد ان نختزل ا ل ق ض ي ة العالم ا ل إ س ل ا م ي كله ا ل آ ن واقع تحت الهيمنه ا ل أ ج ن ب ي ة قواعده ا ل ع س ك ر ي ة في كل مكان البحر ا ل أ ب ي ض و ا ل أ ح م ر و ا ل أ س و د وقواته وعنده دعم لوجستي من خالب دول العالم العربي و ا ل إ س ل ا م إ ل ا م ا رحم ر ب ي إ ذ ا العدو الان يطوقنا أ م س ك بزمام رقابنا عاوز دفعة تعالج فعلا الآن الأمة في خطر لكنه لا يريد أن يواجه المشاكل دفعةً واحدة. بيستدرجنا مؤتمرات ولا, ولا قضايا الأمة الأساسية فلذلك نحن نقول فعلاً أمتنا البشير يقول وحدة وحدة نقول في يريد في لكنه فلذلك أن نحن ضخمة مش في خطر مش في خطر خطر حتى ولا السودان في خطر العالم العربي الاسلامي والعربي في ا ل ق ذ ب منه في خطر مستهدف ماذا قومين مؤمن قومي لهم ما يا عاوز فرعان يا أفيقوا أفيقوا قولا النهاية يأتي هنا الدعاء و و و و إن ربنا هاشخي أخشى أخشى علينا الاستدادة نقول نقول وأن لكن أن سنة هو آل فلذلك في يأتي يدفع تجري أخشى أخشى نسال الله السلامه ونسال الله أ ن نجد ابانا وقلوبا سامعه تسمع وتفقه وتطبق وتنفذ يزاكم الله خيرا الإيجابي الذي خير الله العون هذا الإيجابي الرائع الذي وقف أمام الجبروت وأمام الظلم وحدثه وجها لوجه وقال كلمة الحق وهو يعني خير الجهاد كلمة حق عند سلطان كلمة كلمة مؤمن إلى ألف لوجه وحدثه وهو جائر نعود عند وقف حق وكنا نتحدث عن ث ق ا ف ة هذا الرجل ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ت ا ر ي خ ي ة كيف استغل هذه ا ل ث ق ا ف ة في توجيه هذا الحوار الراقي إلى فرعون يعني هو الى ن ق ط ة ا ل ل أ و أراد أن يذكرهم أن يذكرهم الله مكن لهم فرعون ي ا ل أ ض تمكينا كبيراً. هنا مهمة. زي أهلون أمتنا تمكينا مهمة مكن كبيرا كبيرا زي هنا أهلون الله لها أ ط ا ا ه ل أ م ا وعطاها ل ل ص ا ا وعطاها السلاح ع ت وعطاها ق س ر ة النسل ودي ن ع م ة من النعم、لا. وهنا قال يا قوم ق ا لكم يا قوم ل الملك اليوم ظاهرين في الارض أ ر ض ظ ه ي في ن ا ل أ ر فمن فمن من من ينصرنا إن جاءنا فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا الله الله بأس بأس قال فرعون ما أ ر ي ك م إ ل ا ما أ ر ى وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيل الرشاد ما ربنا ان إن مكناهم في ا ل أ ر ض أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة وامروا أ م ر و ع ف المنكر والله بالمعروف ا واحد بيذكر الأمة بي لك نهوا ل ك عن المنكر نفس و ق ع والله ن م أريكم إ ا ما أرى بعد ك الكلام د م ا أريكم أ ر ما إلا ق ب ه المنور ا قتل موسى وقتل هذا ا ل و يرى ا عنه وجحدوا بها و ا س ت ي ق ن ت أ ن ف س ه م ظلمه يعني و يدرك لكن هو مفضل الملا ش ك ة ل أ م ة ا ل م س ت غ ف ل ة الأمة, المستغفلة. الأمة يعني الملأ اللي يعني ك ا ن و ا يطاطئون الرؤوس ولا يريدون أ ن يقو... يقولوا ك ل م ة الحق ومع أن له ولي م ع أن ه و ل ا ل أ م ر له على ا ل ر ع ي ة حق النصح والتواصل بالصبر النصيحه ة في المسان لكن ن في ض و ا ل أ ر ينصرنا ض فمن من ب أ س الله إن ج ا ء ن ا و ب أ س ا ل ل ي هذا ي ب ق ى ع ق و ب ة يعني من الله عز وجل كما قال فرعون ما أ ر ي ك م ن الا ا فرعون ر ما م ارى أ وما أ ه د ي ك م إ ل ا سبيل الرشاد هنا يأتي بعد ذلك وقال الذي آمن يا قوم بس يعني ما أن أنا أطرخ النقطة التفسير وقال الذي يا ما في يأتي يجبش دي كتب ذلك بعد بس أطرخ ثم قوم وهو ب يتكلم رجل مؤمن من آ ل فرعون يكتب إ ي م ايمانا ن هنا ه هو ف أقتل و وليدعو س ى يبدل دينكم أو فمن د هنا فيها يعني فيها قتب التفسير شيء على كبير اجل ل اللي يتصل أ ه هي ي في يقول واحد فمن من ذروني أقتل موسى محدش بيتكلم عنه فمن أجل هذا اخذ مؤمن آل ف ر ع وقلنا ان هذا كان هو السبب المباشر لحديث مؤمن ال فرعون و أ ن ه ت ج ر أ وتحدث حتى لا يقتل ظ ل م موسى و ي في هذه المساله أ ل ولكن ة آ ن أين ظ ر الرجل التاريخي الثقافة هذا وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف الأحزاب داب عليكم مثل يوم الأحزاب مثل قوم قوم إني يوم نوحن آمن وعاد وثمود والذين من بعدهم دم وما الله يريد ظلما للعباد ا طبعا ذكرهم يعني هو هنا في أكثر من موقع التذكرة بأخبار السابقين أخاف الأحزاب ذا موقع عليكم ذكرهم أكثر عنهم من مثل يوم、الأحزاب. مثل أني نوح نوح لربنا عنهم وقوم نوح في بقوم وقوم كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم قال لما الرسل آية للناس أغرقناهم يقول رب العالمين فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ربنا عمل فيهم إيه؟ فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العامه على الهدى شو بنوح وعاد وثمون فاخذتهم, شوف شوف فأخذتهم صاعقه العذاب الهول بما كانوا يقسمون بس على الجانب الاخر ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون فهنا هو بذكرهم يقوم إني أخاف العذاب يقوم يوم بذكرهم عليكم مثل إني مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد د دي الحاجة يبدأ دي يعني بالتاريخ أهمية التاريخ أن العبرة ممن سبقونا نعم يعني دي القضية يعني عزيزة تذكير بأخبار السابقين لكن ما نحن بنقرأ القرآن والأمة تقرأ القرآن زي البنتين من شوية علمه العبرة والعظة نعم أن نأخذ ممن سبقونا لكن نحن نقرأ القرآن القرآن من حاجة بأخبار الأمة بأخبار والأمة ما سعب تقرأ سألت أ وستول وهذه هذه ص أ ي ن ا ل أ م ه لا اريد ان اقول علماء ا ل أ ز ه ر ع ل م ا ء طبعا العلماء س ن ف ا ن ي إ ذ ا صلح ا ة ص ل ح ة ا ل أ م ة و إ ذ ا فسدت ف س د ا ل أ م ة العلماء والحكام العلماء و ا ل أ م ر ا ء فيما ه ذ ا ا ل ق ي أ ت ي بعد ذلك التذكير باليوم ا ل آ خ ر فيما يظهر ثقافته ا ل ش ر ع ي ة والدينيه أخاف عليكم يوم التنات عليكم تولون يوم يوم ي م د ب ر ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل ه فما له من هات شو؟ فما ي ه و له الأمر يحتاج إلى شيء من شيء والتفصيل حلقة من, الأهمية والإيجابية وفيه من الصفات التي أن هاد منه مما ي س ت ع ي فيه المشاهدين منا نفصل سنود أن لقاء القول أولا للسادة آخر أذكر حتى ان ق ص ة الصراع ليست خبره ي ح ك ق كما تقدمت وقلت وان احنا نحن نعيشها و ن ت أ ل م لما يجري حولنا ل أ ن ا ل ق ص ة الصراع لها طرفان واحد يعتدي و آ خ ر يدفع عن نفسه واحد يحارب الله ورسوله واحد ينافع عن الله ورسوله عن دين الاسلام إ س ل م الأمة أنا أقول أ الآن عاوز ل ل ف ما م م ح فيش ق ا ما للعدوان و م ة فيش دفع ولكن د جدا قضية خطيرة ذ ل لما نعقل هذه ا ل ق ص ي ة عشان ا ل ن ا س يدركوا مسؤوليتهم بين يدي الله عظيم أعلموا تتعلموا ما ما شئتوا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا العلم ويحتفلوا العلم الا、صح. فسمحني ل م اشتحت الله فسمحني ربنا ا الله ك شكر ه دكتور جمال. والشكر ونصول ا للمقاطعه وإن ماذا فعل فرعون بعد هذا اللقاء ما ا ل آ ي ا ت التي أ ظ ه ر ه ا الله تبارك وتعالى حتى يعلموا وهل اقتنعوا بكل هذه ا ل آ ي ا ت أ م أ ن نهايتهم كانت و خ ي م ة أ ل ي م ة هذا ما نلقاه إ ن شاء الله رب العالمين في الحلقة المقبلة من قصة الصراع. وإلى هذا الحين لكم مني أطيب عليكم الحلقة المقبلة الصراع هذا المنا والسلام الله وبركاته وإلى لكم ورحمة قصة من